وابن في الايمان بلغني عن عنه بن مسعود رضي الله عنه بلغني ان الجسر ادق عن سعيد بن ابي هلال عن سعيد بن ابي هلال قال بلغني بلغني ان الجسر ادق من الشعر واحد من السيف واسناده صحيح الى سعيد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 لكنه كبير جدا لو وزنت فيه السماوات والارض لوسعت قال ابن رجب رحمه الله الميزان اوسع من أوسع مما بين السماء والارض فما يملا الميزان فهو اكبر مما يملأ بين ما بين السماء والأرض ما يملأ الميزان أكبر مما يملأ ما بين مما بين يملا ما بين السماء والارض وقد دلت النصوص الشرعيه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 وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم مكدوس يعني ملقى يدفع ويلقى نسال الله أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وان يسلمنا عند المرور على الصراط